اسمعني جزاك الله خير الجزاء خذ فكرة كمية احفظ المستهل وساعدني بالجواب يساعدك علي ان شاء الله دنيا واخرة وليلة اول القبر يحضرك علي اليوم لنا يا أبتاء على اللسان زينب الكبرى أريدك الذوب إن شاء الله وتساعدها الزينب بلسانها اليوم لنا يا أبتاء وغدا عند رسول الله اليوم لنا يا أبتاء وغدا عند رسول الله وتصحب أعلى صوتك يا حيدر يا حيدر. يا كرر هذا النصبوية زينت أنا وحيولاتك ردي توضعك يا كرر علي بس هذا اليوم انت ويانا بشير تقصد شر ظلم شاين الدرب يا بويا وش تنفع دنيا على وش تنفع دنيا على خلافك لا صالت رخي الاعمار بدون لفيك كشهيد الليل محراب بدون عيش وجو نين ومصاب لفيك كشهيد الليل محراب والمخلوق وشلانه عيونك نام علي دهري الشومح لي انا يسد بسبع اسهام ويصاوغنا بسبع اسهام ما احنا ولاع ما احنا لا عم شهقه ودمعه ونحي واشجع لي وعلى اليوم وداعين وعينا اقوى غدا عطرات وفراق زادن عبات و الأجيب الأستاذ جابر الكاظمي بس ما ضعني اللي يطوي والله ورا يطوي من بعدك نس حيتاء باشر عينك تجفى بقابرك وش لوني بسبعس هايم محنا ولع وشهق ودمعه محنا ولع وسمع وشهق لو واشجع باب راتول خادم للسادة خادم امانة باتر عينك تغفى بقفرك اسمع زينب شلون شلون تعاطب الوالد هير عينك تغفى بقفرك وشلون ان عيون اثنى دهري الشومع ليه ما يسدي ويساوا ابنا بزاد عيسى ام بويا محنوا لاعوا شهج دم عاد نحيوا اشعالوا عالم اليوم ودا عين وعينا غدا عبراتون وفرا اليوم وداع وعناق وغدا عبرات وفراق عند الآهات يا من <تصفيق> جبرك يا ريس الناسوني والدواء يا قول يا ويا ولا شوفك غايب عن عيني ولا اجراح قل صار فرغات حق ضرك وجعلت عيوني كافور خبرك في قلبي محفور وجعلت عيوني كافور ومع الزفرا J.J. لا هيلا تجري عبارات لا هيلا يا بور يا اللي خادم خادم خادم, خادم, خادم, خادم لقدام الحسين امر كل قف قبل دمائك قبل دمائك أنا ما أدري شلون أقدر أصبير لو شيفتي ترى باك علي قبرك يا رتي نزلوني قبرك يا رتي نزلوني و يا ويلا ويا يا لا شوفك غايب لا شوفك غايب عن عيني ولا اجرى جعلت عيوني كافور قذر وكيفي قلبي ما يحفور وجعلت عيوني كافور ومع الزفرات لا العباد يجري العبرات دم راسك يا ابو يا اللي يجري دم راسك يا ابو يا اللي يجري واسعه بدم المسفوح وصوابل صابر يا حدا واسيه بقلبنا جروح يا <تصفيق> والله يا علي يا علي دراسك يا ابو علي يجري واسير اتبع دم عيل ما يا, يا حدا واسيته بقلبي المجروح مو بس روحي تلوحي الفقدك محرابك هنظلي نوح محرابك هنظلي نوح محرابك محرابك هنظلي كل قطره دم مننا كسالت تركت آثا ريع الله تركت آثا ريع الله احيا انعاف دك جبلائيل هو بكى ما ينعى فدك جبرايل و بكى الإنجيل تلا كال وغدا نين جرسول علي اليوم لا يا رب وغدا يا رسول الله اه ليلته ما تجري العبرات يا ليلة شات يا هي انت الجري العذرات يا من بعدك يتفجر دمعي تنشاف موجات الحزايا وعيني حرشت ديني الباقري وعيني حرشت دي يا ارضاري باخر تجمع بيتي كل ذره به تنادي كل ذره به تنادي يا كعبت اه ليه اللي معايا هذا الاه يا حدارمس لك انسيان يا <تصفيق> حدارمس لك انسيان وانا ابكي وانا اديك قضيت عين لا تبكي حبك تعالوا الاص واد يا حرج الجري الحضاره يا رسول الله مجور مجور اليوم لا تجري العبرات يا عيشا عني بعيد عني بعيد لا ينفع بغيابك صبري لا ينفع بغيابك صبري ولا دمعة عيون تفيد هذي الخلت دمعي يزيد شلو نفرح واستقشر بعدك وشلو نستقبلها العيد وشلو نستقبلها العيد عاه من طوم جهل في شهر طاعة قتلك آه من قوم جهلك في شهر طاعة قتلك عين الآيات خادم خادم لخدام الحسين ففك عايش بياني عيوني لا تشقصك عني بعيد عني بعيد علي لا ينفع بغيابك صبري لا عاتي يوني تفي ويا يوم عتم ما امتق صيامك هذي الخلت دم عيدي وشلو نفرح واستبشر بعدك وشلو نفتر بالهالعيد عاهن من قوم shaahre ta'at qatlo wey ay ay ahen men au men jahlo fi shaahre ta'at اليوم امسى واخا حالي عثار لي انا بعمرك وباشر منك في الذهره خذيها بلا عت دنيا واخذلها نياشيني المحنه واخذ يا عشيني من قلبي ودم عتاني من قلبي ودم عتاني ابتاهو خذ للزهراء من عيني يا دم عل abta zahra mein aini daman arda ke laskar kha kya har teh jeri al ya har teh ya har teh jeri harat ya hay dar le il tum sath ya ja ja تنجري العظرات <تصفيق> يا خي جنع مع الذفرات يا خي جيرل عذرات يا خير او جعل الاصوات يا هرجيرل عذرات <تصفيق> يا خير يا <تصفيق> ارج جيري العذراء